من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم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 بَيْنَكُمْ وَرَاءَكُمْ فَلْتَكَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلٍ عَذَابٌ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ مَعَكُمْ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربطتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئت المصير بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة العظيمة البراهين الدال على وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له خاطب المؤمنين فقال امنوا بالله ورسوله لأنه لم يبقى لأحد عذر بعد هذا البيان وهذه الآيات الداهرات لم يبقى لأحد عذر أن يتخلف عن الإيمان أو أن يكون إيمانه ضعيفا فإن هذه المراهين وهذه الآيات توجب على العبد أن يؤمن بالله إيمانا قويا لا يعتريه شك وهذا فيه دليل على أن المؤمن يؤمر بالإيمان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله فالمؤمن يؤمر بالإيمان بأن يزيد ايمانه لأن يزيد إيمانه ويتبصر فالايمان يزيد وينقص فكما أن الكافر يؤمر بالإيمان والدخول فيه فالإيمان المؤمن أيضا يؤمر بالتزود من الإيمان وتقوية إيمانه وزيادة يقينه بالله سبحانه آمنوا بالله ورسوله فلا يكفي الإيمان بالله لا بد من الإيمان بالرسول لأنه مبل ونعني الله سبحانه وتعالى فالذي لا يؤمن بالرسول تبر كافرا ولو كان يدعي أنه مؤمن بالله أو يدعي أنه ليس بحاجة إلى الرسول لأنه عرف ووصل إلى الله كما تقوله الصوفية الغلاد أنهم ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم عرفوا الله ووصلوا إليه فالرسول هو المبين عن الله سبحانه وتعالى وفي ضمن ذلك الإيمان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان بالقرآن الذي هو كلام الله ولا بد من الإيمان بالسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مبينة للقرآن ومفسرة له ودالة عليه فلا بد من الإيمان بالكتاب والسنة بعد الإيمان بالله ورسوله. آمنوا بالله ورسوله الايمان بالله يعني الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له كل هذا يدخل في الإيمان بالله والإيمان بالرسول يقتضي محبته واتباعه والاقتداء به تقديم قوله على قول كل احد ويقتضي كذلك تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويقتضي كذلك العمل بسنته وترك البدع والمحدثات كل هذا يدخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا بالله ورسوله ثم قال جل وعلا وأنفقوا لما أمر بالإيمان به وبرسوله أمر بالإنفاق والإنفاق معناه بذل المال في طاعة الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله في تصدق على المحتاجين والتيسير على المعسرين والإنفاق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحق. فالواجب مثل الزكاه التي هي ركن من أركان الإسلام كذلك الإنفاق على النفس وعلى الأولاد وعلى من تلزمه معونتهم في نفقه واجبه والنفقه المستحبه هي التبرعات التي يخرجها الانسان في وجوه الخير فكما ان الله اعطاك هذا المال فانه يجب عليك ان تخرج من هذا المال في طاعه الله ما يكون لك ذكرا عند الله يوم القيامه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو, أعظم هو خير واعظم اجر فتنفق من هذا المال ليس المقصود أنك تجمع المال فتكون ممن جمع فاوعى بل تجمع وتنفق تكتسب من الوجوه الطيبة والمكاسب و... النزيهة وما تنفق في سبيل الله ليس المراد أنك تجمع فقط بل تأخذ وتعطي ولهذا قال إما جعلكم مستقلفين فيه فهذا المال ليس لك وحدك. وانما ما أنت مستخلف عليه بعد من سبقك بعد من سبقك وستزول عنه أو يزول عنك ليس هو ثابت لك أو أنت ثابت ثابت له إنما مر عليك هذا المال كما مر على من قبلك فاتعظ من سبقك أقدم لنفسك من هذا المال ولا تتركه لغيرك دون أن تقدم لنفسك منه ما تجده عند الله سبحانه وتعالى أنفقه قد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أنفقي ينفق عليك ولا توعي فيوعي الله عليك فالمنفق له خلق والممسك له تلف أما أنك تكون خادما لهذا المال وحارسا حارساً له فقط وخادما له فقط ولا تقدم لنفسك منه شيئا هذا هو الحرمان هذا هو الحرمان وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين فيه لمن قبلكم مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا بين جزاء من آمن وأنفق لما أمر بال بالإيمان والإنفاق أما بين سبحانه وتعالى جزاء من امتثل لامر الله سبحانه فآمنوا وانفقوا فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير فإيمانهم لا يضيع عند الله وما كان الله ليضيع إيمانه وإنفاقهم لا يضيع عند الله سبحانه بل يجدون بدله أجرا كبيرا ليس أجرا يسيرا أو صغيرا انما هو اجر كبير أكبر مما انفقتم تجدون عند الله أكبر مما انفقتم واكثر مما انفقتم اضعافا مضاعفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجره فانت تنفق شيئا قليلا في طاعه الله فتجدوا عند الله كثيرا مباغتا الى اعاف كثير لهم اجر من الله سبحانه وتعالى كبير لا يعلم حده الا الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم الا تنفقوا في سبيل ما الذي يمنعكم ما الذي يمنعكم من الايمان وقد وضح الله لكم الادله والبراهين واقام عليكم الحجه فلستم جاهلين تعذرون بالجهل بعد هذا البيان وما لكم لا تؤمنون بالله أي شيء يمنعكم ما هي حجتكم ما, ما هو عذركم لا تؤمنون بالله هل خفي عليكم شيء هل أنتم في شك مما جاءكم لا عذر لكم فما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم الله أرسل إليكم رسولا يدعوكم إلى الإيمان فلماذا لا تجيبون هذا الرسول وتؤمنون بالله عز وجل اذا ملغتكم الحجة وانقطعت معذرتكم ف. هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لمن لم يؤمن أو ضعف إيمانه توبيخ من الله سبحانه وتعالى أنه لا له وأن الله أقام عليه الحجه بإرسال الرسول مع ما ذكره من البراهين الموجبة للإيمان بالله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أنه لا بد من الرسول أن البراهين الكونية والآيات الكونية لا تكفي هي نعم هي دلالات وأبحاث ولكنها لا تكفي في بيان الإيمان الواجب لله عز وجل إنما هذا, إنما هذا يحصل في إرسال الرسل وانزال الكتب فالعقول لا, لا يعتمد عليها اكتبان الكلية لأنها قاصرة ولذلك لم يكلنا الله إلى عقولنا وإنما أرسل إلينا الرسول وأنزل علينا الكتاب فاجتمع لدينا آيات كونية وآيات قرآنية اجتمعت لدينا الآيات الكونية والآيات القرآنية البيانية والرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم يطلب منكم لتؤمنوا بربكم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله صار يدعو الناس إلى والتوحيد ويبلغ الرسالة ويتتبع مجامع الناس ومجالسهم ومنتدياتهم واجتماعهم في موسم الحج يبلغهم رسالة ربه عز وجل ويقيم عليهم الحجة رسول يدعوكم لتؤمن فلماذا لا تجيبونه يدعوكم لتؤمنوا بربكم وايضا قد أخذ ميثاقكم الله جل وعلا أخذ ميثاقكم حينما بايعتم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتموه على الطاعة والسمع والطاعة والاتباع هذا ميثاق بينكم وبين الله سبحانه وتعالى فلماذا لا تفو بهذا الميثاق وقد أخذ ميثاق كما قال سبحانه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما يمكث على نفسه ومن عوفى لما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما قال تعالى واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا قم الرسول صلى الله عليه وسلم عن على السمع والطاع فيجب الوفاء بهذا الميثاق وقيل المراد بالميثاق الذي أخذه الله العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلب أبيهم آدم عليه السلام وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به فعاهدوا الله سبحانه وتعالى المراد به العهد القديم ولكن الأقرب والله أعلم أنه المراد به العهد الذي عاهدوا به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمنع هذا أن يكون المراد العهدان العهد السابق والعهد اللاحق قد أخذ ميثاقك إن كنتم مؤمنين حينما واتقتم وعاهدتم صادقين في هذا العهد وهذا بخلاف المنافقين الذين يبايعون الرسول وهم ليسوا مؤمنين ليسوا مؤمنين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون تخذوا إيمانهم جنة سترة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يحملون لألك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين لا منافقين كالذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم شهدوا له بالرسالة نفاقا وخداعا ثم بين سببا آخر يوجب عليهم الايمان قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات وهو القرآن الكريم والسنة النبوية ينزلها الله على رسوله وحيا منه فيه البيان فيه البيان الواضح البيان هو الذي ينزل على عبده ايات ايات قرانيه والايه والايات جمع ايه وهي العلامه والدلاله ينزل على عبده ايات بينات فالقران كله بين وواضح وما كان منه مجملا او متشابها فانه يوضحه يوضح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا فهو بين فهو بين واضح نزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور الحكمة في إنزال البينات ليخرجكم من الظلمات اخرجكم بها من الظلمات ظلمات الكفر والشرك وظلمات الجهل فيخرجكم من ظلمات الكفر والشرك إلى الإيمان إلى الإيمان والتوحيد ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم يخرجكم من الظلمات إلى نور العلم إلى النور وهو الوحي الذي أنزله الله ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالقرآن نور يهدي به الله أن اتبع رضوانا والسبول السلام ويخلدهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أما الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات فلا يزالوا في ظلماتهم ولا ينتفعون بهذا القرآن لا ينتفعون بهذا القرآن لا يزالون في ظلماتهم وفي غيهم وظلالهم لأنهم لم يقبلوا الحق ولا يريدون الخير وإنما يريدون ضده من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف الرحيم إن الله هذا قسم من الله سبحانه وتعالى تقرير والله إن الله بالناس لرؤوه الرحيم لأن النون الثقيلة هذه قسمية هي جواب القسم هي جواب القسم محذوف وإن الله بكم ثم جاء بالله ميران لا لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم عبي لام القسم وهي مؤكدة وإن الله بكم لرؤوف لرأفة وهي اللطف والعناية والحفظ والكلاء رحيم بكم سبحانه وتعالى حيث لم يترككم على ضلالكم على كفركم وعلى كفركم على جهلكم بل إنه سبحانه وتعالى رحمكم ورأف بكم فأرسل إليكم الرسول وأنزل عليكم الآيات البينة على من ورحمته سبحانه وتعالى وإن الله بكم لرؤوه الرحيم ثم قال وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله؟ ما الذي يمنعكم من الانفاق في سبيل الله؟ وقد أمركم الله بذلك في قوله أنفقوا مما مستخلفين فيه. ما الذي يمنعكم من الانفاق ما ليس لكم عذر، ليس لكم حج، وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله؟ ولله ميراث السماوات والارض فهذا المال ليس لكم وانما هو لله سبحانه وتعالى اعطاكم الله اياه ليختبركم ويبتليكم ولتقدموا لانفسكم منه ما ينفعكم عند الله فهو الذي اعطاكم اياه وهو الذي طلب منكم ان تنفقوا منه وأنتم ذاهبون وتاركون هذا المال كما تركه من قبلكم ويعود لله جل وعلا مالك الملك لله ميراث السماوات والأرض تقولوا إليه الاملاك بعد فناء الملك لله ميراث السماوات والأرض أي هو الوارث سبحانه وتعالى الباقي الذي تقول إليه الاملاك بعد فنا الملا فبادروا بادروا ما دام المال بين أيديكم بادروا بالإنفاق منه ما الذي يمنعكم هل تخافون أن ينفد هذا المال وتفتقروا هذا من الشيطان فالمال يزيد مع النفقه قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدق ما هو من عند الله عز وجل فإذا أنفقتم أنفق عليكم واعطاكم وإذا أمسكتم أمسك عنكم فإذا كنتم تريدون الناس الآن يريدون الاستثمار يريدون الزيادة الاموال والأرباح فلماذا لا يستثمرونها في ما يبقى لهم؟ من ناحية وفي ما ينمي أموالهم لأن الزكاة تنمي المال والصدقة تنمي المال فهي هي الاستثمار الصحيح والاستثمار المخلوف وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هل يريدون الاستثمار ها هو باب الاستثمار مفتوح يدعوكم إليه الرب سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ثم بين اجر من انفق من امن وانفق ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي من انفق منكم من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا المراد بالفتح صلح الحديبي سماه الله فتحا لأن الله نصر به المسلمين ومكنهم وكان مقدمة لفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواج الذين آمنوا قبل أم آمنوا وأنفقوا قبل الفتح أعظم درجة من الذين آمنوا بعد الفتح لماذا لأن الذين آمنوا قبل الفتح وأنفقوا كانوا في وقت عسرة وفي وقت اذى من المشركين ومضايقة ومع هذا آمنوا وكانوا في عسرة وفقر ومع هذا أنفقوا أنفقوا أما بعد الفتح فقد يسر الله سبحانه وتعالى دخل الناس في دين الله أفواجه ولم يضايق أحد عند إسلامه قل السبيل لهم يسلمون وأيضا توفرت الأموال بعد الفتح توفرت الأموال توسعت الأموال والثروات فلذلك صار من آمن قبل الفتح وأنفق أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أي بعد الفتح وقاتل أعظم درجة وهذا فيه أن المؤمنين يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض الصحابة هم أفضل القرون وهم يتفاضلون بعضهم افضل من بعض فالذين امنوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجه من إن الذين انفقوا من بعده وقاتلوا يعني جاهدوا في سبيل الله فهم يتفاضلون بينهم ثم قال جل وعلا وكلا وعد الله الحسن هذا فيه انه لا يجوز تنقص المفضول تنقص المفضول يبين الفاضل لكن لا يتنقص المفضول كل وعد الله الحسنى الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وعدهم الله الحسنى والذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وعدهم الله الحسنى وهي الجنه الحسنى هي الجنه وكل وعد الله الحسنى ثم قال والله بما تعملون خبير أي لا يكن عندكم شك في ان ما تنفقونه وان ما تعملونه يضيع ويخفى على الله سبحانه وتعالى فان الله خبير به عليم به وسيحفظه لكم ويضاعفه لكم فلا تخافوا من ضياعه لانه عند ربكم سبحانه وتعالى محفوظ لكم فهذا فيه الحث على الايمان والانفاق والجهاد في سبيل الله لان الله يعلم كل ذلك وكذلك يعلم من لا يؤمن ومن لا ينفق فهو عليم بكل شيء وخبير بكل شيء خبير بأعمالكم خيرها وشرها والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء ثم قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هذا فيه الحس على الإقراض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والقرض في اللغة هو القاطع والمراد به هنا أن تقطع شيئا من مالك تنفقه في سبيل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا ليس فيه منه ليس فيه من ولا اذى قرضا حسنا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 العادة ان القرض يكون للمحتاج بين الناس إذا رايت محتاجا إلى مبلغ تعطيه المال ثم يرده إليك فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله يرد بدله نعم القرض مع الله هكذا تدفعه في طاعة الله فيرد عليك بدله وخيرا منه وخيرا منه وإلا فالله غني عنك وانما تقرض لنفسك وتنفق لنفسك والله جل وعلا غني عنك فسمي الانفاق في سبيل الله قرضا من باب تطييد النفوس انك فيما تنفق تقرض الله جل وعلا تقرض الله فهذا مما يوثق لك مما يوثق لك ويطمئنك على إنفاقك وأنه لا يضيع عبدا لأنك تقرض الله ولا تقرض المخلوقين تقرض الله ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى وإلا فالله غني وقادر على أن يغني الفقراء وأن لكن هذا من باب الابتلاء والامتحان لنا ومن رحمته أن يمكننا من, من أن ننفق من هذه الأموال وإلا فالله جل وعلا غني عنا وعن صدقاتنا لا كما يقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنية لما سمع اليهودي قوله تعالى تقرض الله قرضا حسنا قال الله فقير ونحن أغنية يقترض منا قال الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنية سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فهم يتهكمون والعياذ بالله يتهكمون ويريدون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله فقير ونحن أغني من ذا الذي يقرض الله أي أين الذي يقرض الله استفحام استفهام حث استفهام حث وترغيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يضاعفه له شف يضاعفه له أو يرد عليه القرض فقط بل يضاعفه له ولم يحدد المضاعفة لم يحدد سبحانه المضاعفة لأنها كثيرة لا يعلمها إلا فيضاعفه له وله أجر وله أجر كريم والكريم هو النفيس من كل شيء كريم هو النفيس من كل شيء فيرده الله عليك مضاعفا كريما نفيسا احوج ما تكون اليه يوم القيامه هذا ونؤدي الكلام على بقيه الايات الى الدرس القادم ان شاء الله نعم الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما نوع من في قوله تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من ما نوع من تبعيضية من المراد بها بعض انفقوا مما أي بعض ما جعلكم مستغلين لم يطلب منك كل المال لم يطلب منك كل المال وإنما طلب منك بعضه نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل الإنفاق يكون لمن وإذا كان للمحتاجين فهل المحتاجين الذين فهل المحتاجين هم الذين نجدهم في المسجد وهل يوجد إنفاق لغيرهم؟ الإنفاق يكون في وجوه الخير كثيره يكون اولا وفي مقدمه ذلك الانفاق الواجب وهو اخراج الزكاه وكذلك الانفاق على نفسك وعلى من تلزمك معونتهم هذا واجب وما زاد عن ذلك هو تطوع يكون في الجهاد في سبيل الله يكون في الدعوه الى الله يكون في بناء المساجد يكون في نشر العلم يكون في إعطاء الفقراء والمساكين يكون في مساعدة المعشرين إلى غير ذلك من وجوه الخير وجوه الخير كثيرة ومنهم السائلين السائلين اللي يسألون لهم حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم السائل له حق الذي يتعرض للناس ويسأل يعطى نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما هو توجيهكم في من فتر الميثاق أنه ما أودعه الله في بني آدم من الفهم والإدراك والعقل هذا من الميثاق نعم لا ما هو هذا هو الميثاق الميثاق هو العهد الميثاق هو العهد لكن ما أودعه الله في الناس من الإدراك هذا ليس هو الميثاق وإنما هذا يساعد على الوفا يساعد على الوفا بالميثاق نعم وفيه أيضا الاعتبار والاتعاظ بما يساعد من آيات الله الكونية ليس هو الميثاق نعم أرسال الله إليكم الوالد يقول السائل هل المقصود بالآيات البينات جميع آيات, جميع آيات القرآن وما معنى الآيات التي وردت بالحروف المقطعة فقوله سبحانه نحن قلنا ان القرآن كله بين بأن الآيات المجملة والآيات المتشابهه تفسرها الآيات الواضحة ومن ذلك الحروف المقطعة فهي من المتشابه الذي يبينه المحكم حينما يرد بعضه إلى بعض لكن هذا يحتاج الراسخين في العلم لا كلن يستطيع هذا إنما هذا من شأن الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمن نابل أما أهل الزيغ والضلال فهم يقطعون القرآن ويأخذون بعضها ويتركون البعض الآخر هذه طريقة أهل الزيغ أما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالقرآن كله بمحكمه وبمتشابهه فيردون المتشابهة الى المحكم ويفسرونه به ويقولون كل امنا به كل من عند ربنا نعم صلى الله الوالد يقول السائل سميت احدهم يقول في تفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام انه ذكر البعض وأراد به الكل وهذا جار في لغة العرب فهل هذا صحيح لا داعي الى هذا انه قال اراد ان ذكر البعض يريد الكل يعني ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك لا داعي لهذا الكلام يبقى وجه ربك على ما هو عليه ونصف الله جل وعلا بأن له وجها لا يشبه وجوه المخلوقين كما يليق بجلاله في الآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجه وفي آية كبارة اسم ربك للجلال والاكرام في آية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فنصب الله بالوجه كما أثبت ذلك لنفسي سبحانه وتعالى نعم أحسن عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل ذو القوة والمتين من أسماء الله تعالى حيث إنه ما مساق الإسم في قوله سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أم هما من صفاته جل وعلا؟ لا من أسمائه القوي في أو من أسمائه سبحانه، والمتين من أسمائه سبحانه. نعم. السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الرافه والرحمة؟ الرافه والله أعلم هي اللطف هي اللطف والرفق والرحمة. كيف من الله سبحانه ومن آثارها من آثارها من آثار رحمة الله إعطاء المحتاج وإغاثة الملهوف وإنزال المطر والجنة من رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله لها آثار كما أن غضبه له آثار أيضا نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل في قوله سبحانه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم هل هذه الجملة جملة حالية وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول لا هذا عطف هذا عطف نعم صلى الله عليكم وسلم في الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ثم رددناه أقد يجوز، يقد يجوز أنه إن هو الحال فهي إما عطف وإما هو الحال نعم السلام عليكم استمعت الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ثم رددناه سافلين الا الذين امنوا الا الذين آمن. يرده الله خاسرا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات نعم السلام عليكم استمعت الوالد يقول السائل هل الوارث اسم من اسماء الله تعالى نعم هو هو الوارث سبحانه وتعالى الذي تقول إليه الأملاك بعد فناء الملاك نعم. أحسن الله إليكم. الوالد يقول السائل عرفنا مما بينتم لنا أن أوجه التفسير خمسة. فما نوع التفسير الذي, نتلق... الذي نتلقاه من فضيلتكم؟ أنا ما أجيب لكم تفسير من عندي. اقرا في التفسير وأذكر لكم ما يعلق بذاكرتي منه. ولا أكذى شيء من عندي. نعم. يحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يقول بعض المترجمين ترجم الآية بمرضات الله تعالى هل هذا صحيح؟ لا هذا تأويل للوجه تأويل للوجه فالوجه يثبت لله سبحانه وتعالى كما جاء نعم الله إليكم الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يقول الرخصة التي رخصها الله عز وجل المكره هل هي متعلقة بالأقوال فقط أم يدخل فيها الأقوال والأعمال جميعا لأنه أشكر علينا حديث الذي تقر بالذباب فدخل النار مع أنه كان مكرها الإكره بالأقوال الإكره بالأقوال وأن يتقى شر الكفار بالأقوال مع البقاء على الإيمان في القلوب أما الأفعال لا فأجد لأحد يذبح لغير الله أنه يسجد لغير الله قال صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله وإن قتلتم أو خرقتهم لا تشركوا بالله فلا تطيعهم في الشرك بالأفعال من الذبح والنذر و والسجود والركوع لا تطعهم في ذلك نعم سماعة الوالد يقول السائل هل يصح أن يقال اليهودية هي دين موسى عليه السلام والنصرانية هي دين عيسى عليه السلام والحنيفيه هي دين إبراهيم عليه السلام في الأصل نعم اليهوديه اليهودية هي دين موسى في الأصل ولكن لما حرفت وغيرت وادخل فيها ما ليس منها لا يقال لكل كلها دين موسى يقال دين الأصل فيها والتوحيد والأحكام الشرعية هي دين موسى وأما ما يدخل فيها من التحريف والتبديل والتغيير فهذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى وليس هو من دين موسى عليه السلام كذلك النصرانية أصلها دين, دين عيسى واما التغيير والتحريف الذي دخلها فليس هذا من دين عيسى بل عيسى يبرا من ذلك عيسى لم يقل انا ابن الله وثالث ثالث او ثلاثه انماها قالته النصارى والعياذ بالله قالته النصارى ويتبرا منه المسيح يوم القيامه قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ليس لي بحق كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغلوب ما قلت لهم إلا ما مرتني به أن يعبدوا الله ربي وربك هذا دين عيسى عليه السلام نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما الفرق بين العهد والميثاق وأيهما أوثى لا فرق بينهما العهد هو الميثاق والميثاق هو العهد نعم صلى الله عليه وسلم سعاده الوالد يقول السائل في قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله هل الخطاب للكفار فقط أم أنها لضعيف الإيمان؟ للعباد الخطاب للعباد مؤمنهم وكافرين نعم صلى الله عليه وسلم سعاده الوالد يقول السائل هل المنان والحنان والناصر من أسماء الله تعالى المنان ورد المنان ورد أنه من اسماء الله أما الحنان هذا لم يثبت الحنان لم يثبت أنه من اسماء الله والشيء والثالث والثوم الناصر لا لم يرد هذا الناصر الله خير الناصرين والله ينصر إن لا ننصر رسلنا هذه صفات أتحالف نعم يقول عليكم وهل يجوز التسمية بناصر وبحنان ما في من ناصر ها نصر. ناصر وحنان ناصر وحنان ناصر وحنان تسمى ولدك اللي تبك بس لا تسميه بما باسم المحرم لا تسميه باسم المحرم أو باسم فيه تشبه بالكفار كما عدا ذلك لكن كل ما حسن اسم ولدك فهو أفضل نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما رأيكم في تفسير القرآن لمصطفى العدوي؟ والذي هو بعنوان التسهيل لتأويل التنزيل فما ما رأيته ما أدري لم أراه ولا أدري عنه نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل إذا أعطاني شخص مبلغا من المال وقال لي أنفقه على من تراه محتاجا والسؤال هل يجوز أن أنفقه علي إذا كنت محتاجا لا أن وكيل والوكيل لا يعقل لنفسه. ولا يأخذ لمن لا تقبل شهادته له لأنه أمرك أن تعطيه لغيرك قال أعطيه محتاجا فإذا كنت محتاجا فقل له قل له أنا محتاج فإذا أذن لك فقل نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هل في هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص ما في الشكل من أوضح الردود عليهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله فيها الرد عليهم فهم مؤمنون ومع هذا قال لهم آمن آمنوا أي او إيمانكم قووا إيمانكم نعم رحمة الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الطائفة التي تقول إن إبليس كفر بالإباء كفر؟ بالاباء يقول انتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب هل هذا صحيح؟ ايش يقول أحسن الله إليكم ما هي الطائفة التي تقول إن إبليس كفر بالإباء لانتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب وهل قولهم صحيح؟ ما أعرف الطائفة التي تقول هذا لكن على ما من وكان من الكافرين الإباء مع الاستكبار فأبليس أبى واستكبر ومن أنواع الكفر هذا نوع من أنواع الكفر لأن الكفر أنواع منها الإباء مع الاستكبار وهو كفر إبليس سعنه الله السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يأخذ القرض من صاحب الأموال الذي يتعامل بالربا لا إذا كان كل ماله من الربا لا يأخذ منه أما إذا كان ماله مختلطا ولا يعلم إن هذا المبلغ من الربا هذا سيأخذه لأن الأصل الحل نعم يقول صلى الله عليكم وهل يجوز للمحتاجين أن يأخذوا الصدقة والزكاة من أهل الربا المال الذي هو من الربا أو من الكسب الحرام أي إنسان إذا علمت أن هذا المال من الكسب الحرام فلا تأخذه ولا تنتفع به أبدا أما ما لم تعلم وهو عنده أموال من حلال ومن حرام فلا مانع أنك تأخذ لأن الأطب الحل أحمد الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت بمال حرام أو مال فيه ربا أيش أدراك أنها مبنية بمال حرام إذا تيقنت أنها مبنية بمال حرام فلا يجب الصلاة فيها وأما إذا لم تعلم فلأطل الحل والحمد لله ولا تفتش ولا تنقصب عن هذه الأمور نعم إذا وجدت مسجدا مبنيا والناس يصلون فيه فصل الا إلا أن يكون فيه قبر فلا تصلي به نعم عليكم السلام. السلام عليكم السلام عليكم يقول السائل هل جماعة التبليغ في الهند صوفية ونرجو من سماحتكم حالتنا لكتاب عن حال هذه الجماعة يا أخوان التبليغ كتب عنه كثيرا ممن صاحبهم وممن درس أحوالهم فيه كتب كثيرة تبين حالة التبليغيين مثل كتاب, الت... كتاب القول البليغ للشيخ حمود التويهي وهو من من يتثبتون وممن يقولون بعلم لا بظن ولا بجهل وكتبه ولله الحمد محررة وموتوقة ومنهم الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي له كتاب اسمه المنهاج كتاب مجلد ظهر في بيان أحوال جماعة التبليغ وأناس صحبوهم وكتبوا عنهم عن عن وعن معرفة وهم كثيرون فلم يبقى أمرهم لم يبقى أمرهم خفيا هم جماعة صوفية هم جماعه صوفيه ونحن والحمد لله لسنا بحاجه إلى أن يأتينا ناس من الخارج وافدين هذه بلادنا بلاد الدعوة ومن بعد دعوة وفيها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها نزل القرآن والسنة الواجب العكس أننا نحن نبصر الناس ونتعوهم أما هم يجون بصروننا لماذا ما نفعوا في بلادهم لماذا يتعدون بلادهم ويأتون إلينا إذا كان عندهم نفع علم نفعون بلادهم بلادهم تعج بالشركيات وبالكفر وب الملل لماذا لا يجاهدون ويدعون إلى الله في بلادهم نعم أنزل عشيرتك الأقربين الله جل وعلا قال لنبيه وأنزل عشيرتك الأقربين يبدأ بهم أولا نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل عندما أنسى قول بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الوضوء هل يجوز أن عن أقول عندما أتذكر بسم الله أوله وآخره أم أنه مستصم بالطعام فقط قل بسم الله ويكفي في الوعب إذا ذكرت قل بسم الله في وسطه وفي آخر ويكفي هذا إن شاء الله نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الحج إلى الحج كثارة لما بينهما هذا ورد في الحديث صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كثارة لما بينهما إذا تنبت الكبائي وورد في الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وورد من حج ولم يرفض ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل إذا تطيبت وأنا محرم سهوا فما تفارت ذلك تغسل الطيب إذا تطيبت وانت أو جاهل ثم عرفت الواجب أن تبادر بغسل الطيب نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قولي إذا قلت إني سأذبح لفلان وفلان حين أدعوهم إلى وليمة طعام البحر مبغس عشر وعشرين ما أخير هذا هذا ذبح لأجل الإكرام والأكل هذا ذبح للأكل للأكل هذا مباح لا بأس به. نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل امراه توفيت قبل سنتين وقبل وفاتها أخبرت ابناءها انها كانت تطير بدون علم اهلها عند بداية بلوغها في رمضان علما بأنها من سكان البادية وتجهل كثيرا من الاحكام الشرعيه فهل يجب على ابنائها شيء ابناؤها لا يجب عليهم شيء هذا عمل يجب عليها لكن ان أرادوا ان يبرئوا ذمتها فيصوموا عنها قضاء فهذا من البر بها وإبراء من مثل يصومون عنها قضاءاً ويطعمون عن كل يوم مسكيناً عن الساخير كل هذا من البر بها وإحسان إليها نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل كتب على إحدى السيارات هذه العبارة نحري دون نحرك يا شفيع الخلق يا إمام الأمة يا خير الأنبياء فهل هذا فيه نداء للميت؟ ما هو نداء استغاثة ما هو نداء استغاثة وإنما هو استحضار يعني يعني يسمونها الاستحضار استحضاره الذهن عليه الصلاة والسلام ليس هذا من الاستغاثة نعم إذا كان قصده الاستغاثة هذا الشيء. لكن ما يظهر أنه هذا قصده نعم أحسن الله إليكم سباحا الوالد يقول السائل في أنت تقول في التشاهد الأخير في التشاهد الأول السلام عليك أيها النبي هذا وارد في الحديث الصحيح السلام عليك أيها النبي. أليس هذا نداء الرسول وإنما هو استحوار له في الذهن عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم سماح الوالد يقول السائل في صلاة العشاء قبل أيام نسي الإمام بعض آيات الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية نسي أيضا بعض آيات الفاتحة وصحح له فعاد الفاتحة صحيحة ثم حكم صلاته وصلات من خلفه من المأمونين. إذا كان عاد الفاتحة استدرك ويسجد للسهر أيضا صلاةه صحيح أما إذا لم يعد الفاتحة أو الآيات التي تركها فإن كان ذكر في الحال أو بعد السلام مباشرة يقوم ياتي بركعة يقوم يأتي بركعة كاملة أما إذا فات الوقت وانتهى الوقت وصار بعد مدة فإنها تعاد الصلاة كلها من الإمام يعيد الصلاة ومن بلغه الخبر يعيد الصلاة أما من لم يبلغه الخبر ولم يدري هو معذور بالجهد نعم أستغفر الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم الكذب في مصلحة الدعوة ويستدل بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عندما بات ثلاث ليال عند الرجل الذي لا يحمل في قلبه شقدا على أحد من المسلمين بأنه قال له إن بيني وبين أبي خصومة والأمر ليس كذلك ابن عمر ما راح بيدعو الرجل الرجل رجل صالح عابد ما راح يدعوه راح يقتدي به ذهب إليه يقتدي به هذا قصده ما راح لأجلي أن أدعوه نعم ولا يقال أن هذا فيه الكذب للدعوة نعم أصلا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي فلماذا لا يخرج من المسجد مع ان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز هذا جاهل مرتب لا يدري قبر الرسول ما كان في المسجد كان مدفون في بيته خارج المسجد مدفون في بيته خارج المسجد عليه الصلاة والسلام من أجل المحافظة عليه من الغلوب لأنه لو دفن بارزا لتزاد فتدافع عليه الناس وتهالكوا عليه الجهال فهو حفظ له دفن في بيته عليه الصلاه والسلام قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشي أن يتخذ مسجدا وإنما أدخلت الحجرة ما أدخل القبر أدخلت الحجرة في المسجد لما لما وسع في عهد الوليد بن عبد الملك ودخلت الحجرة والقبر في داخل الحجرة ولا يراه أحد ولا يصل إليه أحد حالته أول ما دفن عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل أنا من سكان الرياض وأتيت بعمرة في أشفر الحج نعم يقول حسن الله إليكم أنا من سكان الرياض وأتيت بعمرة في أشهر الحج ثم رجعت إلى الرياض ومكثت فيها إلى وقت دخول شهر بالحجة فدخلت مكة وأنا غير محرم، وأحرمت منها فهل أكون والحال هذه متمثعا؟ التمتع انقطع بالسفر يكون مفردا ودخولك إلى مكة بدون احرام والذهاب للحج من الرياض واحرمت من مكة يكون عليك فيه فدي عديت الميقات ناوي للحج يكون عليك فدية لتعديك الميقات بدون إحرام نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له والسؤال هل إذا قرأت القرآن وقلت السواب يكون لوالدي فهل يكون صحيحا لأن قراءة القرآن تدخل في الدعاء لم يرد ان القران يهدى ثوابه للميت هذا ما عليه دليل الذي ورد انك تدعو له اللهم اغفر له الله اللهم ارحم أو تتصدق عنه او تحج او تعتمر عنه هذا الذي ورد اما ان يقرا القران ويهدى ثوابه للميت هذا لا دليل عليه نعم عسى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل المال الذي يستقطعه المعلم من راتبه ويدفعه للطلاب على هيئه جوائز من باب تشجيعهم على التعلم هل يعتبر صدقة جارية؟ إذا كانوا فقراء يعتبر صدقة أما إذا كانوا أغنياء هذا يعتبر من التشجيع على تعلم القرآن وليس صدقة انما هو من التشجيع على تعلم القرآن وانفاق المال على تعلم القرآن وهذا عمل صالح نعم صلى الله وسلم في الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح في أول ما خلق الله عز وجل؟ هل هو القلم أم العرف القول الراجح أن أول ما خلق الله العرف أن العرف قبل القلم نعم عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل توجد مخيمات خارج مدينة الرياض تبعد قريبا من ثلاثين كيلو متر ويوجد فيها مصلى تقام فيه صلاة الجمعة وبقية الحروب فما حكم صلاة الجمعة في هذه المنطقة الصحراوية لا تصح صلاة الجمعة ومن الذي يفتاهم بهذا هم يفتون انفسهم لا تقام صلاة الجمعة إلا بفتوى من دار الافتاء يعني هي المسؤولة عن تأسيس الجوامع فيجب عليهم ان يعيدوا الصلوات التي صلوها جمعة لأنهم غير مستقرين المخيمات غير مستقرة وليست بنيانا وهم خارج البلد فعيدين عن البلد ليس تابعين للبلد فهم أخطأوا في هذا وعليهم الإعادة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وهو قد حج ثم عاد للإسلام هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى وتعتبر الحجة الأولى باطلة هذا فيه الخلاف وكونه يعيد الحج فأخوط له وأبرني بمكة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لمن عليه دين أن يحج مع أن دينه كثير وإذا سدد نفقه الحج للدين لا تكفي سداد الدين كله لا يحج حتى يبقى ما يحججه بعد سداد الدين الدين مقدم فإذا وفر للدين ما يسدده وبقيت عنده بقية يحج بها أما إذا كان المال غير فإنه يبدأ بالدين أولا سماحه الوالد يقول السائل اذا توضأ الرجل ونسي عضوا من الاعضاء ثم ذكره قريبا فماذا يفعل اذا كان لم تفت الموالاه يعني كانت الاعضاء لم تنشف لا تجال رقبة فانه يغسل العضو وما بعده يغسل العضو الذي تركه وما بعده واما ما قبله فلا يغسله لأن الموالات موجودة ولم تخث أما إذا يبست الأعضاء طال الوقت فلابد أن يعيد الوضوء من أوله لفوات الموالات. نعم أحسن الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل ما هو منهج السلف في تعلم القرآن وتعليمه وما هو توجيهكم للمشرفين على حلقات تحفيظ القرآن الكريم لستم فاعلين مثل فعل السلف في تعلم القرآن وتعليمه يقولون ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا أنتم تحفظون الآيات فقط ولا تتعلمون التفسير والعمل الله أعلم به لكن حفظكم للقرآن خير وان لم يكن مثل حفظ السلف حفظكم خير ويرجى إن شاء الله يحثكم على العمل وعلى تدبر القرآن ولو في المستقبل. نعم. الحسنى لكم الوالد يقول السائل ما حكم تنزيل الآيات القرآنية على الحوادث التي تقع في واقعين المعاصر؟ لا أدري شو كيفية التي تقع؟ نعم القرآن صالح لكل زمان ومكان. ودليل لكل حادثة تحدث ولكن هذا يحتاج إلى العلماء الذين يعرفون كيف ينزلون القرآن ويستدلون به على الحوادث الواقع يحتاج إلى علماء هذا نعم قد تنزله على حادثة وهي بعيدة عنه نعم أحسى الله إليكم السباحة الوارد يقول السائل الذي لا يفتن قراءة الفاتحة وقصار السور في صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل الذي الذي لا يتقن قراءة الفاتحة يقرأ على حسب حاله يقرأ على حسب حاله بعدام أنه استطيع القراءة يقرأ على حسب حاله ولو كان لا يتقن لكن يجب عليه أن يتعلم إذا أمثنه ذلك يجب عليه أن يبادر بالتعلم ولا يبقى على جهله وعدم اتقانه وإلا إذا لم يقدر على التعلم فإنهم صلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة حتى لو لم يعرف شيئا من القرآن يصلي ويستبدل هذا بالذكر والتسبيح والتهليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك صرآن تقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم أركع نعم الصلاة لا تترك صلي على أي حال الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل رجل مسلم تزوج من كتابية ولم تسلم ثم توفيت هذه الزوجة عند الولادة وهي في الشهر التاسع هي ومولودها فهل يدفن المولود معها في مقابر النصارى؟ لا يقبر في مقابر النصارى ولا في مقابر المسلمين فإنما تدفن في مكان مستقل ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن ظهر المولود يعني وجه المولود الى ظهر امه فاذا كان ظهره الى القبلة كان وجه المولود الى القبلة فهو مسلم نعم انت حسن. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه